معنوي والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي والأول أولى بالاهتمام والعناية لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي مرض القلب له شعبتان الشعب الأولى الجهل فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل فيحصل من ذلك خطأ عظيم ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن النصارى أرادوا الخير لكن ظلوا عنه كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن اليهود عالم الحق ولكن خالف الحق على هذا يدور مرض القلب وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع وإلا لحصل الهلاك هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان، هلاك الأبدان عود على على الأول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة، فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا، ولن يستفيد في الآخرة. وما هي الحياة الحقيقية السؤال أجيب حياة الآخرة هي قول الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال اهل العلم الحيوان الحياة الكاملة وقال عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وكانت في حياتك لي عظاة وأنت اليوم أوعظ منك حيا